الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله حيا الصلاة على الفلاح قد قل قامت الصلاة لا إله إلا الله استوى اقم صلواتكم معتدلوا وسووا صلواتكم وسجدوا الخلل الله هو أخص منذ الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ألم تر أن ما أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم ألا فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عبدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهدين لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتلشق الأرض وتخر الجبال هدا والزناوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل أم آتيه يوم القيامة فردا أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمن ودا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله الله